Dosturuna dosturuna Kur'an. Men yaqtı yan yentmi latu şeytan. Dosturuna dosturuna dosturuna Kur'an. Men yaqtı şeytan.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 من يرى قطي ان ينتمي لعدوي شيطان دستورنا, دستورنا, دستورنا القرآن من يرى قطي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 من ينطق ينتمي لعدوه شيطان دستورنا دستورنا, دستورنا القرآن من ينطق ينتمي خصومنا في ذلة وزعيمهم شيطان وكبيرهم وصغيرهم في غيه حيران خصومنا في ظلة وزعيمهم شيطان وكبيرهم وصغيرهم في غيه حيران دستورهم أهواء وشريعة الخرسان أمثالهم قد دمروا في غاب الأزمان دستور دستورنا دستورنا القرآن دستورنا دستورنا دستورنا القرآن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 من يرضي أن ينتمي لعدوه شيطان دستورنا دستورنا دستورنا القرآن من يرضي أن ينتمي لعدوه شيطان وخصومنا في ظلة وزعيم وزعيمهم شيطان وكبيرهم صغير في غيره حيران وخصومنا في ظلة وزعيمهم شيطان وكبيرهم صغير في غيره حيران دستورهم أهواء وشريعة قرص Amsalum, ad dünürü fi qabir el asman. Dosturuna, dosturuna, dosturuna el Qur'an. Dosturuna, dosturuna, dosturuna el Qur'an. Men yattı diye yentemil,